C'est un Ma الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم في عصر يوم السبت الثالث والعشرين من شهر رجب من سنة ثنتين وثلاثين واربعمائة وألف من الحجرة النبوية المباركة ونحن في جامع الزهراء من مدينه الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث من دروس فتح الفيه ابن مالك عليك رحمه الله وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الباب التاسع عشر عند البيت السابع والستين بعد المائتين ونكمل ان شاء الله تعالى ما من عنده نعم وقلت ذلك قلت الرياض أنا متأكد أول ان أقول البخيريه لا أخطأ لأنه شدة الخطأ شدة الحرس أخطأت نعم جامع الزهراء في مدينة البخيرية طيب نقول نحن في الباب التاسع عشر وهو تعد الفعل ولزومه وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في أحد عشر بيتا وفيه سبع مسائل المسألة الأولى تعريف الفعل المتعدي والثانية عمل الفعل المتعدي والثالثة تعريف الفعل اللازم والرابعة الأفعال التي يجب أن تكون لازمة وخامسه عمل الفعل اللازم والثالثه الترتيب بين المفاعيل والسابعة حذف, حذف المفعول به فبدا ابن مالك رحمه الله تعالى بالكلام على تعريف الفعل المتعدي فقال علامه الفعل المعدى ان تصل ها غير مصدر به نحن عمل وبعد ان عرف الفعل اللازم بين لنا عمله فقال في بيان عمل الفعل المتعدي فانصب به مفعوله ان لم ينب عن فاعل نحن تدبرت الكتب ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الفعل اللازم فعرف الفعل اللازم فقال ولازم غير المعداء وهذا التعريف يسمى التعريف بالضد لان تعريف انواع منها التعريف بالماهيه والتعريف بالتمثيل، والتعريف بالضد فهنا قال ان اللازم غير المعدى لانه سبق ان تكلم على المعدى فعرفه وبينا العلامه التي تميزه ثم بين الافعال التي لا تكون الا لازمه فقال وحكم لزوم افعال السجايا كنهم كذف على اللوى المضاهق عن ومقتضى نظافة أو ذنة أو عرضا أطاوعا معزا لواحد كمده فانفدها قوله كنهن كذف على اللا أي وكذف على اللا ولكنه حذف حرف العطف وابن مالك يحذف حرف العطف الواو كثيرا في ألفيته وهو جائز في ضروره الشعب وقليل في الناس وسأتي لذلك أمثلة كثيرة في ألفيته رحمه الله وبعد أن عرف الفعل اللازم بين عمل الفعل اللازم فقال وعد لازما بحرف جذي وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وان يضطردوا مع أم لبس كعجبت أن يدور وقوله وإن حذف فالنصب أي وإن حذف فالنصب إلا أنه سكن الفاء الأولى لادغامها في الفاء التي بعدها ويسمى هذا ادغاما كبيرا وسبق الكلام على هذا الإدغام وقلنا انه جائز في النفس وليس من ضرورة الشعر وان ابن مالك ادغم ادغاما كبيرا في موضعين من البيته هذا الموضع والموضع السابق في اي باب باب أفعال مقاربة بقوله أوشك أوشق نعم وقوله في المثال عجبت أن يدو, يدو يقال في اللغة وذا ودى القاتل القتيل يديه إذا أدى ديته لوليه ثم تكلم رحمه الله على الترتيب بين المفاعيل إذا تعددت لأن المفاعيل قد تكون مفعولين في باب غنى وكساء وقد تكون ثلاثة في باب أعلماء فتكلم على ترتيبها إذا اجتمعت فقال والأصل سبط فاعل معنى كمن من أنس من جارة مثل اليمن ويلزم الأصل موجب عراء وترك ذات الأصل حتما قدراء تقوله في المثال البثن كذا في جميع مسح التحقيق بفتح الس البثن وقال الطبان في حاشيته المشهورة على شرح الأشموني إنه قد يكون بضم السين البسن ليطابق مقية المثال من زاركم لأن زاركم بالجمع فلنسبه البسن خطاب للجمع وقد تكون السين مفتوحة ألبسا فيكون قوله جاركم من باب التعظيم لأن المفرد قد يخاطب بالجمع تعظيما له وكذا قال الخضري في حاشيته المشهورة على شرح, على شرح ابن عقيل ولكن ما قالاه هو من باب الاجتهاد أما الذي في نسخ الألفية المخضوطة فهو فتح السين فقط البسن، وهو الموافق لما في أصل الألفية وهو الكافية الشافية ونص مثال في الكافية الشافية البسن من زارنا نحت اليمن ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله تعالى على حذف المفعول به فقال وحذف واحد أجل إن لم يدر كحذف ما سيق جوابا أو ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه منتجما وقوله الناصبها جمعة الكلمة بين أن والإضافة والذي جوز ذلك هو قول الاضافه إضافة لفظيه لأن ان لا تجامع الإضافة إذا كانت الإضافة حقيقية معنوية والمراد بالإضافة اللفظيه ما كان المضاف فيها وصفا أي اسم فاعل أو صفة مشبهه أو اسم مفعول أو صيبة مبالغة ويكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف وهذا الموجود في قوله الناصبها فناصب اسم فاعل لهذا جاز أن تجمع بين ال والإضافة ثم بعد ذلك يأتينا الباب المتم العشرين وهو باب التنازع في العمل فعقده رحمه الله في ثمانيه أبيات وذكر في هذه الأبيات ثلاثة مسائل الأولى تعريف التنازع والثانية اولى العاملين بالعمل والثالثة أحكام التنازع فبدأت العادة بتعريف التنازع فقال رحمه الله ان عاملان اقتضيا في اثم عمل قبل فللواحد منهما العمل والمراد بالتنازع هو ان يتقدم عاملان وياتي بعدهما معمول يطوبانه كان تقول جاء وجلس محمد محمد يطلبه جاء فاعلا ويطلبه جلس فاعلا ويقول إن العاملين تنازعا الفاعل أو تقول رأيت وأكرمت عمرا فإن الرؤي والاكرام يتنازعان المفعول به عمرا فهذا من باب التنازع وهي ايضا مشكلة نحويه حلها النحويون في هذا الباب او تقول جاء واكرمت محمدا فان جاء يطلب محمدا فاعلا واكرمت يطلب محمدا مفعولا بتنازع والحل سهل في باب التنازع وهو ان تجعل هذا الاسم الظاهر لاحد العاملين وتظهر في العامل الثاني ضميرا يكون هو معموله فإذا قل جاء وجلس محمد فمحمد فاعل لاحد الفعلين والفعل الاخر فاعله ضمير يعود الى محمد ثم تكلم رحمه الله تعالى على اولى العاملين بالعمل ثم تنازعا فايهما اولى به لانه بالاتفاق يجوز ان تعمل احدهما لكن ما الاولى في الاعمال العامل الاول ام الثاني فقال رحمه الله والثاني اولى عند اهل البصره واختار عكسا غيرهم ذا اسره وقوله ذا هو الموجود في مسخ الأهلية في المخطوطة واعراضه حج من غيرهم يختار اختار غيرهم أكثر حالة ثولهم كثيرين ذا أسرع ذا أسرع الكثيرين وجاء في بعض الشروح في شرح الهواري ذو واختار عكسا غيرهم ذو أسرة فتكون ذو صفة لغيرهم يعني اختار غيرهم كثيرون عكسا وكلمة أسرة نضم في جميع نسخ الالفيه وفي شروحها إلا ما جاء في إعراب الالفيه لخالد الأزهري وقد أعرض الألهية كاملة كلمة كلمة فعندما جاء إلى هذه الكلمة قال الأسرة فتح الهمزة وهم رهط الرجل الأدنون فعلق صاحب ساج العروس وهو الزبيبي فقال وشدد الشيخ خالد الازهري في اعراب الأنفية فإنه ضبط الأسرة بالفتح وإنه لا يعتد به فالذي يظهر أن هذا سبق قلم من الشيخ خالد ثم بعد ذلك بدأ ابن مالك بالكلام على احكام التنازع فقال رحمه الله تعالى وأعمل المهملة في ضميرنا تنازعا والتزم كيحسناني ويسيء ابناكا وقد ضغى واعتد يا عبداكا ولا تجه مع قد فتهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه لزم إن غير خبر وأخراه إن يكن هو الخبر واظهر إن يكون, إن يكون, وأظهر يكون دمير خبرا لغير ما يطابق المفسراء نحن اظنك ويظناني اخا زيدا وعمرا اخوين في الرخاء وقوله ولا تجئ مع اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اهلى وثلاثه الابيات بعده أربعة أبيان حاول بعضهم اختصارها في بيت واحد فأحسن وأجاد فقال والفضل تحذف وسواها اخرا وأظهر المخالف المفسرا فإن هذا البيت يشتمل على كل ما في هذه الأبيات الاربعه يعني يمكن ان تستدرك مفاتاكم من غير التسجيل والا فاني اعلم انني اسرع احيانا قال والفضل لا تحذف وسواها اخرا واظهر المخالف المفسر تامل ثم تامل في هذه الادويه الاربعه ستجد انه يكفي عنها وقول ابن مالك رحمه الله واظهر اصله واظهر ان ثم خصص الهمزه بحذها ونقل حركتها الى الساكن قبلها فان كانت حركتها الضم فيضم الساكن قبلها وان كانت حركتها الفتح فيفتح سيفتح الساكن قبلها وان كانت حركتها الكسر سيكسر الساكن قبلها وان حركتها الكسر. فلهذا كثر الراء التي قبلها فقال واظهرني ثم تاتي النون ساكنه لانه لم يبق من إلا النون الساكنه فقال واظهرني يكن جميلا خبراء وقلنا ان هذا التخفيف يسمى تخفيف الهمزه بالحذف والنقل بالحذف اي حذف الهمزه والنقل اي نقل حركتها الى الساكن قبلها ثم انتقل رحمه الله الى الباب الحادي والعشرين وهو باب المفعول المطلق فعقده رحمه الله اثني عشر بيتا ذكر فيه سبع مسائل: المسألة الأولى تعريف المصدر، والمسألة الثانية ناصب المفعول المطلق، والثالثة أغراض المفعول المطلق، والرابعة ما ينوب عن المصدر في الانتصاب عن المفعول المطلق. والخامسة تهلية المصدر وجمعه السادسة حذف ناقض المفعول المطلق والسابعه المفعول المطلق المؤكد لنفسه ولغيره فبدأ هذا الباب باب المفعول المطلق بتعريف المطلق لا بتعريف المفعول المطلق، فقال في تعريف المصدر المصدر اسم المصدر اسم ما في من مدلول للفعلك أم من أم من، وإنما عرف المصدر في أول كلامه على المفعول المطلق. لأنه مشترط في المفعول المطلق ان يكون مختارا، فلهذا بدأ بالكلام على تعريف المفعول وعلى تعريف المختر ثم تكلم بعد ذلك على راقد المفعول المطلق أي عامله الذي ينصبه فقال بمثله أو فعل نورص وقوله أصلا لهذهٍ تخب، وقوله في الشهر الثاني، وقوله أصلا لهذهٍ تخب، أي أنا أخبر، وأرتج أن المصدر هو أصل الفعل والوصف، وهذا قول البصرين وقول الجمهور. وأول ما نقف عنده بعد هذا الاختيار ما ذكره في البيت السابق عندما قال في آخره كأمن من أمن فجعل الأمن وهو مخطر من أمناء وهو الفعل يعني فجعل المصدر ماخوذا من الفعل وهذا يخالف من صح له ورجعه هو قول الكوفيين وهذا من تسمحه وتجوزه وقد فعل ذلك في مواضع عده من الالفيه وسيقف عند بعض هذا المواضع ستجد انه يشتق من الفعل ولا يشتق من المصدر من باب التسمح والتجوز ثم قال رحمه الله تعالى في بيان أغراض المفعول المطلق أغراضه أي فوائده فقال توكيد لو نوع نوعا يبين أو عدد كثيرت سيرتين سير ذير رشد. وقوله توكيد لو فيه تخطيب للهمزه وهو ايضا تخطيب بالحذف والنقل فاو همزه مفتوحه فحدثها ونقل فتحتها إلى, أين؟ الى الساكن قبلها ما الساكن قبلها هو التنويه والتنوين كما نعرف نون ساكنه فقولك فوكيدا ينتهي بداء المفتوحه وبعدها نوساكنه فوكيدا دن فاذا اردت ان تخفف الهمزه في او ستحدث الهمزه سيبقى او في أو وفتحه الهمزه ستنقلها إلى التنوين فماذا سيكون التنوين حينئذ سيكون نونا مفتوحه اذا فتقول توكيدا ثم لو مفتوحه توكيدا تدم توكيدنا توكيدا توكيدنا ثم واو الباقي من اول توكيدا نو توكيدا نو هذا نقل بالحذف والنقل هذا تخفيف بالحذف والنقل وفي البيت السابق قال بمثله او فعل نوم او فعل نوم ايضا تخفيف بالحذف والنقل لكن ما الفرق بين الموضعين الفرق بين الموضعين ان توكيدا هذا تنوير نقل يعني النون الساكنة التنوين مسبوق بفتحة توكيدا توكيدا اما الكلمة في البيت السابق فعل هذا فنون جر يعني كسرتين يعني النون الساكنة هو فنون مسبوق بكسرة طيب ففعل نون سنحدف الهمزة من او وننقل حركتها إلى التنوين التنوين المفتوط بكثره إذا سنقول فعلي ثم فعلي لي لا فعلي لا ها فعلي لي قلنا فعلي لا فعلي هذه اللام عليها الجرة عليها الكثرة فعلي ثم النون من التنوين مفتوحة من او الهمزه المفتوحه سننتدى الفتحه الى النون فعل لا فعل لا ثم النور الساكن الباقي من او فعل لو فعل لو فهذا هو التخفيف عموما ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله على ما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق لأننا ذكرنا في البداية انه لا ينتقب على المفعول المطلق إلا المصدر وهناك أسماء قد تنوب عن المصدر فتنتقب على المفعول المطلق فقال عنها في هذا البيت وقد ينوب عنهما عليهذا كجد كل الجد وفرح الجدل ثم تكلم على تسميه المصدر وجمعه فقال وما لتوكيد فوحد ابدا وتن واجمع غيره وافردا ثم تكلم على حذف ناقض المفعول المطلق اي عامله فقال وحذف عامل مؤكد فنع وفي سواه لدليل مستسع والحذف حسم مع ات بدلا من فعله كندلا من لذ كندلا وما لتفصيل كإماما عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين مستند وقوله اللذ أي الذي وقوله فاما منا يشير الى قوله عز وجل فشد الوثاق فاما منا بعد واما اداء من سوره محمد عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك تكلم على المفعول المطلق المؤكد وقد يكون مؤكدا لنفسه وقد يكون مؤكدا لغيره فذكر كل ذلك فقال ومنهما يدعونه مؤكدا لغيره ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحن له علي ألف عرفا والثانك ابني انت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جمله كليبك بكا بكاء ذات عضلة وقوله في المثال الأخير كلي بكا بكاء بكا أصلها لي بكاء فلمة ممدودة آخرها همزة مضمومة بتنوين بكاء ثم قصر الممدود وقصر الممدود جائز في الشعر ما معنى قصر الممدود هنا بكاء يعني نحذب الهدى فإذا حذفنا الحمزة سينحذف معها ما تحمله الهمزه آخر الكلمة هي التي تحمل حركه الاعراب. فعندما حذفنا الهمزه انحذفت معها الضمة. انحذفت معها ماذا؟ الضمة علامة الاعراب فقط. أما التنوين فشيء آخر. يعني مكاء. يوجد ضمتين الضمه الاولى علامه الاعراب الضمه الثانيه في الرسم الاملاءي هو رمز التنوين والتنوين لا علاقه له بالاعراب التنوين هنا ساكنه تلحق اخر حركه في الاسم اذا حدثنا الهمزه وحدثنا الضمه علامه الاعراب ماذا بقي بقي التنوين بقي التنوين التنوين نون ساكنه تلحق اخر حركه في الاسم ابحث لي الان عن اخر حركه في الاسم بعدما صار اسما مقصورا يعني مختوم بالف، بكاء بكاء مختوم بالالف الالف في العربيه معلوم انها ملازمه للسكون لا تتحمل حركه لا فتحه ولا ضمه ولا كسره اذا ما عليه حركة ننظر الذي قبلها ما الذي قبلها الكاف ما حركة الكاف فتح ما نأتي بالتنوين وننضعه بعد فتح الكاف فب ك ك بعد فتحه الكاف نأتي بالتنوين فنقول بو كا ما هذا التنوين هو تنوين الصرف لأن الكلمة مصروفة ليست ممنوعة من الصرف له العلاقة بالعراق جاءت لي بكلمة مع الكلمه المصروفة إلا أنه يلحق آخر حركة في الكلمة فلهذا نقول لي بكاء ذات عضلة ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني والعشرين وهو باب المفعول له فعقده رحمه الله خمسة أبيات فقط وذكر فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى تعريف المفعول له والثانية شروط المفعول له والثالثة أنواع المفعول له فبدا كالعاده بتعريف المفعول له فقال رحمه الله ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعليذا كجد شكرا ودم ثم تكلم على شروط المفعول له فقال واهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وان شرطا فقد فجرره بالحرف وليس ينفع مع الشروط كمع الشروط كزهد وقوله فجرره بالحرف هو الذي في اكثر النسخ المخطوطه وجاء في بعضها وفي بعض الشروح فجرره باللام ثم قال رحمه الله تعالى في انواع المفعول له وقل ان يصحبه المجرد والعكس في مصحوب وانشد لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء قوله يصحبه بالترتيب هو الذي في اكثر النسخ المخطوطه وهو المناسب لقوله في البيت السابق اجره بالحرف لان قوله قل ان يصحبه يعني قل ان يصحب الحرف وفي بعض النسخ والشروح وقل ان يصحبها بالتانيث اي قل ان يسحب اللام وقوله في البيت الذي انشده لا اقعد الجبن عن الهياء ولو توالت زمر الأعدائي قال ابن حمدون في الفتح الودودي وهو حاشيته على شرح المكهودي قال لم يدخل الناظم رحمه الله في الاذيه من شواهد العرب الا هذا البيت بخلاف التافية الشافية قصر الألفية فإنه كثيرا ما يدخل فيها شواهد من كلام العرب انتهى كلامه وهو يعني بذلك البيت الكامل وإلا فقد ذكر ابن مالك جزئين من بيتين شعريين أحدهما سبق ان ذكرناه في باب المعرف بأداة التعريف بقوله كذا وضبت النفس يا قيس السري اشار الى قول الشاعر فأيتك لما ان عرفت وجوهنا فذقت وضبت النفس يا قيس عن امرك والموضع الاخر في باب العطف في كلامه على عطف البيان في قوله ونحو بشر تابع البكري يشير إلى قول الشاعر أن ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه مقوعا والسبب في ذلك ظاهر وهو أن الألفية فلا فلم يرد أن يطويلها بذكر الأبيات الكاملة ثم بعد ذلك انتقل إلى الباب الثالث والعشرين وهو المفعول فيه وهو المسمى ظرفا فعقده في ثمانية أجيات ذكر فيها خمس مسائل الأولى تعريف الظرف والثانية ناقض الظرف والثالثة ما ينتصد على الظرفيه من اسماء الزمان والمكان والراضعة المتصرف وغير المتصرف من أسماء الزمان والمكان والخامسة نيابه المصدري عن أسماء الزمان والمكان فبدأ كالمعتاد بتعريف الظرف فقال رحمه الله الظرف وقت أو مكان ضمنا في ذي طراد كهنمكث أزمنا ثم بين ناصر الظرف أي العامل الذي ينصبه فقال فنصده بالواقع فيه مظهرا كان والا فنه مقدرا ثم تكلم على ما ينتصب على الظرفيه من أسماء الزمان والمكان يعني ما يقبل الأسماء أسماء الزمان والمكان التي تقبل الانتصاد على الظرفية فقال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمن الرما وشرط كون ذا مقيسا ان يقع وارفل ما في أصله معه اجتمع وقوله كمرمن هو بالتنوين لأن الألف التي في آخره ليست ألف تأليه تمنعه من الصرف كليلة وخضرة ولكنها ألف منقلبه عن أصل عن الياء في رمى يرمي والآلف المنقلبه عن أصل لا تمنع من الصرف فلا تقل كمرما من رمى ولا في كمرمن من الرمى. ثم تكلم رحمه الله تعالى على المتصرف وغير المتصرف من أسماء الزمان والمكان أي اسماء الزمان والمكان التي لا تأتي إلا ظرفا وهذه غير المتصرفه والتي تأتي ظرفا وغير ظرف وهذه هي المتصرفة فقال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفيه أو شبهها من الكلم وقوله في العرف أي في عرف النحويين ثم تكلم أخيرا على نيابة المصدر عن اسماء الزمان والمكان أي أن المصدر قد ينوب عن أسماء الزمان والمكان ينتصب على الظرفية الزمانيه أو المكانية فقال وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. وما زال في السلام على المفاعيل فانتقل بعد ذلك الى الباب الرابع والعشرين وهو المفعول معه فعقده في خمسة أليان فيها ثلاث مسائل الأولى تعريف المفعول معه والثانية ناطب المفعول معه والثالثة ما يتردد بين العطف والنصب على المفعول معه ونحن من قراءة هذه المسائل وترتيبها في الأبواب نكاد نجد أن ترتيبها متشابه يعرف ثم يذكر الناصب أو العامل ثم بعد ذلك يذكر بعض الاحكام والمسائل المتعلقة بهذا الباب، فباد أكل معتاد بتعريف المفعول معه فقال رحمه الله ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعه ثم تكلم على ناصب المفعول معه أي الذي ينصبه فقال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الاحق وقوله ذا النصب هي الروايه في اغلب النسخ والشروح وجاء في بعض النسخ والشروح والنصب لا بالواو في القول الاحق وما زال يتكلم على ناصب المفعول معه فيقول وبعد ما استفامنا وكيف نقض بفعل كون مضمر بعض العرب ثم بدأ بالكلام على اختيار العطف على النصب على المفعول معه. يعني الموضع الذي يجوز فيه أن تنصب على المفعول معه وان تعطفه على ما قبله يعني المواضع التي يجوز ان تجعل الواو واو مفعول معه فتنصب ما بعدها او تجعل الواو واو عطف فتعطف على ما قبلها والاختيار ان تجعل الواو واو فقال والعطف ان يمكن بلا ضعف احق ثم تكلم على اختيار النصب على المفعول معه على العطف يعني كلاهما يجوز ان تكون الواو عطف او تكون الواو معيه لكن المختار المختار النصب ان تكون الواو معيه فقال والنصب مختار لدى ضعف نتق ثم تكلم على وجوب النصب على المفعول معه وعدم جواز جعل الواو واو عطف فقال والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد اضمار عامل تصب بهذا يقول رحمه الله قد انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول المطلق ليبدا بالكلام عن الاستثناء فهذا يمكن ان نقف لمن كان عنده سؤال او استفسار ونستفيد من هذه الوقفه بدل ما مره اخرى نعم تفضل في اي بيت في المفعول معه في المفعول له ما سؤالك في اي بيت نعم وان شرط شرق نعم وان شرطا إن قلت وان شرطا هذا خطأ لقراءته لا وصواب وإي شرط فقد نعم لو كان فقد لا جاز أن تقول وإي شرط فنصبه على الاشتغال او أن الصبر على المفعول به مقدم يعني وان فقد شرطا لكن هذه فقد القراءه الصحيحه نقل البيت كاملا وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وان شرط فقد نعم سؤال اخر يا اخوان نعم ارفع صوتك والا اذن لي يا اخي نعم بيكالة. بيكالة. نعم مثال يبكد هذه خصف مبارسة ترباوية هذا كان لبعض الأمور يعني عليها من خصفة ترباوية لكن هنا أراد أن يعني يأتي بمثال ارتباط بمثال مسموع نعم ليه. نعم نعم ان مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الهاء المحذوفه منع من ظهورها قصر الممدود لضروره الشعر نعم سؤال الاخ احوان لا تعرف نعم لا هذه ليست مقصوره اصلا هذه ممدوده ممدودة ثم قصرناها فاعراضها ليس على الالف وانما إعرابها على الهمزه المالوفه نعم سلام ف... هذا النصب يقول النصب بما من الفعل وفره سبق هذا النصب بهذه الأشياء بعدها هذا إسم شارع هذا النصب بما الحاصل واقع بما من الفعل وشديه سبق والنصب والنصب لا بالواو يقول والنصب ستربطها بما بعدها والنصب لا بالواو في القول نعم نعم مشكل ان هذا كان ليس تخفيف بل وانما هو تحريف للتنوين بسبب اشقائه الساكنين لان التنوين ثقيل وال في الاولى اللام ساكنه وهمزه الوصل تسقط في وصل كلامهم خاصه اللام ساكنه والتنوير ساكنه تتخلص منهما بكثر التنوير ثم ان حصا على قراءتنا لا يخصص همزه لقراءته هناك قراءة السبعية تخطف فمزة تخطف فمزة فمزة قراءة سبعية مشهورة للعرب لا اشكال في ذلك نعم نعم انجليسي انجليسي سماء سماء الهمزة هنا منقلبة من الأصل فلهذا لا تمنع من الصرف. كالهمزة الزائلة للتانيس لحمراء فيتقل سماء وبناء وكساء نعم تريد أن تقول إن الهمزة والألس إذا كان منقلبين عن أصل فإنهما لا يمنعان من الثرف نعم صحيح نعم فقاعدة يقول إن هم من الثرف نأخذنا بألف ثانيس سواء كان ألف ممنودة أو ألف مقصورة وألف الثانيه لا تكون إلا زائدة لا تكون مقالبة عن الاخر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذه مخطومة بهمزة تأنيف تأنيف لفظه تأنيف قد يكون حقيقيا وقد يكون لفظية إيش لفظة حمزة تأنيف تأنيف قد يكون لفظية سواء بالهمزة كأولياء وعلماء لأن همزة زائدة همزة زائدة يذهب في تأنيف وقد يكونوا بالتاء كحمزة ومعاوية أتى هو الهمزة الثانية حقيقيا فقط أننا قت عندنا لكن معناه حقيقة هو مذكر ومع ذلك يأخذ حضور التاريخ ليس عنصر لا لا بس إذا نحن يا الأخوان ونعود إلى الدرس نحن وصلنا إلى الباب الحامض والعشرين الاستثناء وعقده ابن مالك الرحمه الله تعالى في ستة عشر بيتا وفيها ذكر ست مسائل الأولى أنواع الاستثناء وحكم المستثنى فيها والمسألة الثانية حكم المستثنى المتقدم على المستثنى منه والثالثة حكم تكرار الا والرابعة الاستثناء بغير وسوى والخامسه الاستثناء بليس ولا يكون والسابعه الاستثناء بخلا وعدا وحاشا فقال رحمه الله تعالى في الاستثناء التام وفصل فيه السلام فبدا بالكلام على الاستثناء التام الموجب كقولنا جاء القوم الا زيدا فقال ما استثنت إلا معتمى من ينتصب ينتصب سكن لضروره الشعر ولكن هل الفعل هنا مجزوم لانه واقع في جواب الشر ما ام هو مرفوع وما اسم موصول هذا له وجهان جائزان الاول ان نجعل ما اسما موصولا وهذا هو الاظهر فيكون المعنى الذي استثنته إلا مع ثمانا ينتصب والوجه الثاني أن تجعل ماء شرقا فاستثنت فعل الشرق وينتصب جواب الشرق مجلو ثم تكلم بعد ذلك على الاستثناء التام غير الموجب كقولنا ما جاء القوم إلا زيد والا زيدا فقال وبعد نافي أو كنافي امتخذ اتباع مكفا وقوله انتخذ اتباع هذه روايه وهناك روايه اخرى في بعض النسخ للبناء للمجهول انتخب اتباعون ثم تكلم بعد ذلك على الاستثناء المنقطع وهو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقولك جاء المسافرون الا سياره وجاء القوم الا حمارا فقال وانصر ما قطع وعن ثمين فيه ابدال وقع ثم تكلم على حكم المستثنى اذا تقدم على المستثنى منه كقولك ما جاء الا زيدا الضيوف اي ما جاء الضيوف الا زيدا ثم قدمت المستثنى على المستثنى منه فقال وغير نصب سابق في النفل قد ياتي ولكن نصبه اختر ان ورد ثم تكلم على نوع آخر من الاستثناء بعد ان تكلم على الاستثناء التام والاستثناء المنقطع يتكلم الآن على الاستثناء المفرط وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه فقولك ما جاء إلا بيت فقال وإن يفر سابق إلا لما بعد يكن كما لولا عزما وقوله لولا فيه تخفيف لهمزة إلا للحذف والنقل. نقول لوي ولا لواء لوي لماذا كسرنا الواو في لوي لأنها الكسرة المنقولة من همزة إلا لو كانت الكلمة ألا يقولنا لواء نعم ما يبداو بالكلام على حكم تكرار الا او كرره الا ما جاء الا زيد والا ما جاء الناس الا زيدا الا عمرا اذا كررت الا فملكم فيدعو بالكلام على تكرار الا ان كان للتوكيد فيقول وان دون توكيد لا بل قبل ذلك يا اخوان نعم تكلم على حكم تكرار الا إن كانت للتوكيد فقال والغ الا ذات توكيد كما تمرر بهم الا الفتى الا العلاء والعلاء اسم رجل رجل اسمه العلاء ثم قصر الممدود فقال العلاء ثم تكلم على حكم تكرار إلا لغير توكيد فقال وان تكرر دون توكيد سمع تفريق التاثير بالعام لدع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نخب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم اخبر جميعكم احكم به والتجني وصد لتأخر وجاء واحد منها كما لو كان دون زائدي كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكم. هذا القصد حكم الأول قوله في البداية وإن تكرر دون توكيد هذه هواية أكثر النسخ وفي بعض النسخ وإن تكرر لا لتوكيد والمعنى واحد وقوله وليس عن نصب سواه مغني ما عرى مغني وليس عن نصب سواه مغني الأظهر الأظهر أنه اسم ليس وليس خبر ليس وليس هو مغنيا لا بل الأظهر أنه اسم ليس والخبر محذوف يقدر بكون عام وليس مغنم النصب سواه موجودا نعم وقوله في المثال كلم يفو إلا امرء إلا علي هذا اسم العلم علي والأصل كلم يفو إلا امرء إلا عليا النصب ولكنه حذف تنوين النصب لضرورة الشعب فقال الا علي إما حذف تنوين النصب إما لضرورة الشعب وأما على لغة ربيعه، وكان الذي ينبغي عليه رحمه الله تعالى أن لا يفعل ذلك لأن الحذف وقع على الشاهد هو الشاهد هنا بالنقر فكان ينبغي ان يجعل البيت الا عليا ويصبح بقيه البيت حيث يبقى الشاهد على ما هو عليه وتقع الضروره على غير الشاهد ثم بعد ذلك بدا بالكلام على الاستثناء بغير وقال واستثنى مجرورا بغير محربا بما لمستثنى بإلا نسبا وقوله لمستثنى نقول فيها ما قلنا في مرمن فإنها منونة والآلف فيها منقلبه عن أرصد استثنى يستثني عن الياء وليست آلف ثانيك من عمي ثم تكلم على الاستثناء بسوى فقال ولسوى سواء اجعل على الاصح ما لغير جعلا ثم تكلم على الاستثناء بليس ولا يكون وبخلا وبعداء فقال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعداء وبيكون بعد لاء واجرر بسابقا يكون ان ترد وبعد من صبوا جرار قد يرد وحيث جرا فهما حرفان كما هما ان نصبا فعلان ثم تكلم على الاستثناء بحاشا فقال وكخنا حاشا ولا تصحظما وقند حاشا وحشا فاحفظهما ثم بعد ذلك انتقل إلى الباب السادس والعشرين باب الحال فطول فيه الكلام والكلام فيه طويل فعقده رحمه الله في أربعة وعشرين بيتاً ذكر فيها عشر مسائل الأولى تعريف الحال والثانية شروط الحال والثالثة وقوع المصدر حالاً والرابعة تعريف صاحب الحال وتنكيره والخامسة تقدم الحال والثالثه مجيء الحال من المضاف اليه والسابعة تعدد الحال والثامنه الحال المؤكده والتاسعه مجيء الحال الجمله والعاشره حذف ناقض الحال فبدأ كالعاده بالكلام على تعريف الحال والتمثيل له فقال رحمه الله الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب وقوله في حال بالتنوين كذا في أكثر النسخ وجاء في عدة نسخ مفهم في حال كفردا أي بكسرة واحدة على كلمة في حال. قال الهواري في شرحه يعني في حال كذا. فهو هنوة الإضافة يعني إذا قلت جاء محمد خائفا فهو في معنى جاء محمد في حالة خوفه. ثم تكلم رحمه الله تعالى على فروط الحال فقال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا وقوله مستحقا فيه روايتان بفتح الحاء مستحقا وبكسر الحاء مستحقا ومن أفضل منهما مستحقة بالفتح لما؟ لكي يسلم البيت من عيب سناد التوجيه وعيب سناد التوجيه اختلاف الحركة التي قبل الروي ما الروي هنا القاف فالقاف في قبله التاء مفتوحه مستحقة والقاف مستحقه قبله الحاء فان كانت مفتوحه مستحقه فلم المجن هذا العيب وقلنا مستحقه وقع البيت في هذا العيب هذا العيب في استعمال التوجيه ليس من العيوب الشديده ولكنه من العيوب الخفيفة التي يتحرج منها الشعراء والنظام ولكن قد يقع فيها بعضهم حتى في شعر الجاهلي القديم هنا تعبيات فيها هذا العيب أو ليس من العيوب الشديده ولكن كل ما سلم البيت منه كان ذلك أفضل وبخاصه ابن الذي قيل في ترجمته كان الشعر عليه سهلا رجزه وطويله ثم تكلم بعد ذلك على مجيء الحال جامده اي غير مشتقه كقولنا جاء زيد الأسد فقال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا اللخي كبعهم الذنب تد يدا بيد وكر زيد اسدا ايك اسد ثم تكلم على مجيء الحال معرفه كقولنا جاء زيد وحده وقال والحال ان عرف نفض فاعتقد تنكيره مع منك وحدك اجتهد وقوله معنا كمرمل لأن ألف أو ليست بل الثانيين منقلب بل منقلبة من أصل ثم تكلم بعد ذلك على وقوع المصدر حالا كقولنا جاء زيد ركضا فقال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كباغسة زيد طلع ثم تكلم على تعريف صاحب الحال وتنكيره وصاحب الحال هو من تأتي الحال مبينة لهيئته وحاله كزيد بقولك جاء زيد خائفا فقال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخطف أو يبن من بعد نفل أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا ثم بعد ذلك تكلم على حكم تقدم الحال على خاحبها المجرور في جر وهي من المسائل الخلافية كأن تقول مررت بهند ضاحكة ضاحكة حال من هند وهند مجرورة حرق جر هل لك أن تقدم الحال على بهند المجرور بالباء فتقول مررت ضاحكة بهند هذا سلام حكم تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر فقال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد وقوله وسبق حال ما حالي بشترة واحدة كذا في بعض النساء وفي بعض النسخ بالتنميم وسبق حال ما بحرق ومعنى الضغطين متقارب ثم تكلم بعد ذلك على مجيء الحال من المضاف إليه لأن الأصل أن الحال تأتي من المضاف فهل تاتي الحال من المضاف اليه كقوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوان الحال من الصدور ام منهم ها منهم وهم صدورهم مضاف مضاف اليه فقال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 فلماذا لم يقل فلا تحث أو فلا تحسا أو فلا تحسي وإنما قال فلا تحيفا لأن الألف هنا بدل من نون التوكيد الخفيفة أي فلا تحيفا فلما وقف انقلبت الفا ثم تكلم بعد ذلك على تقدم الحال على عاملها أي ناصبها فإذا قلت جاء زيد ضاحكا الذي نصب الحال ضاحكا هو الفعل جاء فهل يجوز أن تتقدم الحال على الفعل فتقول ضاحكا جاء زيد يقول ابن مالك والحال ان ينصب بفعل صرفا او صفه اشبهه مصرفا فجائز تقديمه كمسرعا لا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل ذا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليثا وندر نحن سعيد مستقر في هجر ونحن زيد مفردا انفع من عمر معان مستجاد النيح وقوله في البيت الاخير يعني هذا المثال الذي ذكره زيد مفردا انفع من عمر معان يقول مستجاد جائز لن يهن يعني ليس ضعيفا وانما هو قوي وهذا الذي في كل النسخ يهن بكسر الهاء فيكون من اي فعل من هان يهون ام من وهن يهن من وهن يهني لن يهن وهن يهنع يضعف تقول فهذا الحكم مستجاز قوي ليس ضعفا لي لم يضعف وجاء في بعض النسخ لن يهن بغم الهاء لن يهن فحينئذ لن يهن وهن يهن وإنما سيكون من هانا يهون هونا من الهوان وليس المعنى على ذلك ليس المعنى على الهوان وإنما المعنى على الضعف والذي يظهر أن هذه النسخة تحريف وليست رواية بمخالفتها المعنى والله أعلم طيب ثم تكلم بعد ذلك على تعدد الحال يعني أن تاتي بأكثر من حال كأن تقول جاء زيد ضاحكا راكضا خائفا فقال والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد ثم تكلم بعد ذلك على الحال المؤكدة لعاملها الحال تؤكد عاملها إذا كانت في والعامل هو الناصب لها كان تقول ابتسم زيد ضاحكا فضاحكا ضحك معنى الابتسام ابتسم فابتسم هو الفعل الناصب للحال فالحال هنا اكدت الفعل ابتسم ضاحكا لم ابتسم باكيا فتكلم على الحاله المؤكده لعاملها فقال وعامل الحالم بها قد أكذى في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وقوله لا تعث في الأرض مفسدا يشير إلى قوله عز وجل ولا تعث في الأرض مفسدين هو جزء من خمس آيات من القرآن الكريم، وقوله تعث ولا تعث من الفعل عثية يعتى عثيا بمعنى أفتدى وفي الفعل لغه أخرى وهي عثى يعثو عثوا والآية جاءت على عثي يعثا أم على عثا يعثو جاءت على اللغة الأولى على عثي يعثا فقال ثعثو ولو جاءت على اللغة الثانية عثا يعثو لكان يقال تاعثوا لغتان صحيحة تان لكن الآية جاءت على اللغة الأولى وهي لغة القرآن كما يقول السمين الحلبي في الدر المصور أن ينسى نقرأ أخرى ولا تعثوا الإمام الشاطبي في شرحه للألسية قال ومثال الناظم ولا تعث في الأرض المفسده ومثال النظر يحتمل الضبطين على اللغتين انتهى كلامه فعلى اللغة الأولى يقال لا تاعث سا في الأرض في اللغة الثانية يقال ولا تاعث سا في الأرض قلت كل النسخ على الطفل الأول على اللغة الأولى ثم انه لا يضل ابن مالك ان يترك هنا لغه الآية الى اللغه الاخرى وهو قارئ كبير حتى قيل انه ثبت حافظ في القراءات وقلنا انه له يعني مؤلفات في القراءات معروفه طيب ثم تكلم بعد ذلك على الحال المؤكدة للجملة، أي الحال التي لا تؤكد مفردان كلمة مفردة سواء صاحبها أو عاملها وانما, تكون وإنما تؤكد مضمون الجملة فقال رحمه الله وان تؤكد جمله فمضمر عاملها ولفظها يؤخر ثم تكلم على مجيء الحال جمله فان الحال قد ياتي مفردا كقولك جاء محمد راكضا وقد ياتي جمله كقولك جاء محمد يركض او جاء محمد وهو يركض فقال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة وبعد أن تكلم على مجيء الحال جملة سيذكر لنا الآن أن الجملة الواقعة حالا يكون فيها رابط يربطها بصاحبها إما الضمير وإما الواو فقال في روابط جمله الحال وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هم مبتدا له المضارع اجعلهن مسندا وجمله الحال سواء ما قدما بواو او بمضمر او بهما وقوله وذات واو بعد هم مبتدا جاء في روايه اخرى وذات واو بعد هم مبتدا فإن رفعنا قلنا ان ذات مبتدا وان نصبنا قلنا ان ذات منصوبة على اشتغال وأغلب المنصوب على الاشتغال يجوز رفعه على الابتداء ثم ختم الكلام على هذا الباب باب الحال بالكلام على حد العامل في الحال فقال والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل وقوله حضل أي منع. وبعد الحال تكلم على التمييز وهو الباب السابع والعشرون وعقده في ثمانية في أبيات ذكر فيها خمس مسائل المسألة الأولى تعريف التمييز والمسألة الثانية وجوب نصب التمييز والمساله الثالثه جواز جر التمييز بالاضافه والرابعه جواز جر التمييز بمن والخامسه تقدم التمييز على عامله فبدأت العادة بتعريف التمييز فقال رحمه الله تعالى اسم بمعنى, اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نربا وقفيز براء ومنوين عسلا وتمراء وقوله مبين فيه روايتان الأولى وهي الأشهر مبين برمتي فهي نعه لاسم اي اسم مبين بمعنى من في يوصف تمييزا والروايه الثانيه مبين بكثرتي فهي نعه لمن اسم بمعنى من ثم وقف منعت من بيء مبين ثم قال رحمه الله تعالى في الكلام على جر التمييز بالاضافه وبعد ذي ونحوها جرره إذا اضفتها كمد حمطة غذا وقوله وبعد ذي ونحوها هذا الذي في أكثر النسخ وجاء في بعضها وبعد ذي وشبهها وقوله في المثال كمد هذا هو الأكثر في النسخ وهو الظاهر لأنه اراد التمثيل فحكى وجاء في بعض النسخ كمد حنطه إذا فأعرب ثم تكلم بعد ذلك على وجوب نصب التمييز وامتناع جره فقال والنصب بعد ما اضيف وجبا ما أضيف وجب. ان كان مثل اسلام اولى ذهبا والفاعل المعنى غبا بأفعاله مفضلا كانت أَعْلَى منزلا وضعت كل ما اقتضى تعجبا ميز كاكر بأبي بكر أبا وقوله من الارض ذهبا يشير الى قوله عز وجل في سوره ال عمران من الارض ذهبا وخصف الهبده في الارض لاستقامه الوزن ومع ذلك هي قراءه سمعيه ثم تكلم بعد ذلك على جر التمييز بمن فقال وجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد ثم خصب الباب بالكلام على تقديم التمييز على عامله فقال وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا صدقا وبذلك يكون قد انتهى من الكلام على المنصوبات المفاعيل والمستثنى في آنه بأحكامه والحال والتميز ليبدأ بالكلام على المجرورات فسيذكر لنا المجرور بحرف الجر وبعده يذكر المجرور بالإضافة طيب والآن يمكن أن نتوقف إلى الساعة السادسة أو السادسة بخمس دقائق ثم نبدأ الدرس بفتح المجال للأسئلة ونقوم إن شاء الله إلى أذان المغرب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هو الباب الثامن والعشرون وهو باب حروف الجر وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في واحد وعشرين بيتا وذكر فيه ست مسائل المسألة الأولى ذكر حروف الجر والمسألة الثانية ما يجر الظاهر دون المضمر والثالثة معاني حروف الجر والرابعة ما يستعمل اسما وحرف جر والخامسه زياده ما بعد حروف الجر والسادسه حذف حروف الجر ولان حروف الجر لا تحتاج الى تعريف لانها معدوده فقد بدا ابن مالك رحمه الله تعالى يعدها وذكر الفاظها وهي عشرون حرفا فقال رحمه الله تعالى هات حروف الجر وهي من الى حتى خلاحا شاعدا في عنعناء مذمنذ ربا لا متيوى وتاء والكاف والباء ونعلاء ومتاء ثم بدأ بذكر تقسيمات لحروف الجر فذكر حروف الجر التي تختص بجر الاسم الظاهر ولا تجر الضمير فقال الظاهر اخصص منذ منذ الظاهر والكاف والواو والروض والتاء واخصص منذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتاء نجر كذاكها ونحوه اتى ثم بعد ذلك ذكر معاني حرف الجر وأطال الكلام فيها وبدأ بحرف الجر من فذكر معانيه فقال فاعظ وبين وابتدئ في الامكنه بمن وقد تاتي لبدء الازمنه وزيد في نفي وشبهه فجر نكره كما لباغ من مفر ومفر هو لفظ الألفية وجاء في شرح الشاطبي من مقر بالقاف وهو خلاف لفظ وذكر الإمام الصيوطي في كتابه النكت عن تلميذ الناظم ابن أبي الفتح البعلي وهو من صغار طلابه من صغار طلابه يعني من طلابه الذين أخذوا عنه في آخر حياته قال قرأت عليه يوما قوله في باب حروف الجر من مقر بالقاف فردها علي من مفر بالفعل فقلت يا سيدي ما للباقي مفر ولا مقر فقال لي صدقت ولكن أنا ما قلت إلا مفر وهذا يبين أهمية فرق الالفيه بما قاله ابن مالك لا بما يجوزه المعنى أو يجوزه القياس اللغوي أو يجوزه القياس النحوي فإن هناك أشياء كثيرة يجوزها المعنى والقياس ومع ذلك لا يجوز أن نقول إنها رواية في الألفية نقول يجوز ذلك في المعنى يجوز ذلك في القياس ما نقول انها رواية في الألفية أو نضبط فيها الألفية أو نقرأ الألفية على ذلك وإذا طبعناها نذكر هذه الأمور في الحواشي والهوامش وهذا يخسر جدا في الشروح في الشروح والحواشي يذكرون أشياء كثيرة جدا هي من باب التجويد المعنوي والقياسي وليست من باب الرواية وبداية ذلك أن الشرح المتقدمين كانوا يقولوا ويجوز في هذه الكلمة أن تكون كذا مثلا من مقر يجوز أن يقول من مقر من حيث المعنى أو مثلا وذات بدء يجوز وذات بدء لأن المنصوب على الاشتغال في أكثر صوره يجوز أن يرفع بالابتداء وحفظا يجوز يجوز ثم يأتي من بعدهم ويكتب الألفية ويكتب في حواشيها هدم الاودهه الجاهذه ثم ياتي بعد ذلك لينسخ الالفيه ويظنها روايات للالفيه حتى تقاول الامر وكثر النسخ لانها تنسخ في كل مكان بمئات النسخ ثم صار بعد ذلك الشراح المتأخرون ينقلونها من النسخ على أنها روايات فاخترضت روايات الألفية الملك اختلافا كبيرا عند الشراح المتأخرين بحيث نقول جازمين انه لا يثق بما في الشروح من نقولات الروايات الألفية ولأن الألفية لا تضبط ألفاظها إلا بمخطوطاتها القديمة العالية المحترمة إما أن تكون قريبة جدا لابن مالك لا نعرف نسخة بخط ابن مالك وذكروا نسخة بخط ابن النحاس الميد بن مالك لكنها لم نقف عليها لكن بعضهم نقل عنها كابن هشام في نسخته التي بخطه يقول وبخط من كذا وكذا فلهذا لابد أن نتبع لهذا الأمر يا أخوان في قراءة الألفية ثم بعد ذلك يذكر من حروف الجر ما يدل على الانتهاء فيقول للانتهاء حتى ولام وإلى ثم يذكر منها ما يدل على البدل فيقول ومن وباء يحلان بدلا ثم يذكر معاني حرف الجر اللام فيقول واللام للملك وشبهه وفي تعديه ايضا وتعليل وفي وزن أي ويأتي ياتي زائدا ثم يذكر شيئاً من معاني حرف الجر الباء وفيه فيقول والضرفية السبب بباء وفيه وقد يبينان السببا ثم يكمل معاني حرف الجر الباء فيقول بالبستع وعز تعوض الخقي ومثل مع ومن وعن بهمطقي. ثم يذكر معاني حرف الجر على فيقول على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلاء ثم ينتقل الى حرف الجر الكاف فيذكر معانيه فيقول شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد وقوله شبه بكاف وبها وبها يعني بالكاف فعاد الضمير إليها مؤمنة وفي نسخة وبه شبه بكاف وبه التعليم وهذه النسخة أحسن ولكن الذي في أكثر النسخ وبها طيب النسخ القليلة وبه أحسن لماذا أحسن لانه قال في طبعا الحرف يجوز أن تعيس إليها السرير في التذكير والتأليم التذكير يعني معنى الحرف عندما يعني معنى اللفظ على معنى الكلمة ماشي مقبول هنا في البيت يقول وبه التعليم قد يعني وزائدا لتوكيد ورد يعني ورد الكاف للتاكيد ما قال وردت فذكر فكان الانسب ان تكون الضمائر كلها مذكره ثم في البلد الثاني قال و استعملت من اي كاف ما قال استعملت لكن التحقيق العلمي يوجب الاعتماد على اكثر ما في النسخ ويبين في الهامش وفي الحواشي اختلاف فقية المسا ثم بعد ذلك يذكر من الفاظ حروف الجر ما ياتي اسما فقال واستعمل اسما وخداعا وعلا من, من اجل ذا عليهما من دخلا ثم يعود الى ذكر معاني حروف الجر فيذكر معاني مذ ومنذ واستعمالاتهما فيقول ومز ومنذ اثنان حيث رفعا او اوليا الفعل فجئت مدعى وان يجرا في مضي فكمل هما وفي الحضور معناه استب ثم يتكلم على حكم حروف الجر اذا زيدت ما بعدها فقال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وقوله فلم يعق عن عمل في نسخه فلم تعق عن عمل ثم تكلم بعد ذلك على حذف حرف الجر وبدا بالحذف المشهور وهو حذف حرف الجر ربع فقال وحذفت رب فجرت بعد بد والفاء وبعد الواو شاعر العمل ثم تكلم على حذف بقيه حروف الجر فقال وقد يجرب سوار بلدا حذف وبعضه يرى مطردا بهذا يقول قد انتهى من الكلام على حروف الجر ليدخل الى الباب التاسع والعشرين باب الاضافه الذي عقده في خمسة وثلاثين بيتا ليكون رابع الكل أب الكلباء رابع أضواب الألفية من حيث الطول فأكثر ابواب الألفية طولا باب الإبدال مع فصوله بثمانية وأربعين بيتا وبعده جمع التكسير في, في اثنين وأربعين بيتا وبعده باب المعرض والمبني في, سبع وثلاث... في سبعة وثلاثين بيتا وبعده باب الإضافة في خمسة وثلاثين بيتا وفي هذه الأبيات يذكر لنا تسع مسائل المسألة الأولى ما يحدث للإضافة والثانية معاني الإضافة والثالثة انقسام الإضافة إلى معنوية ولفية والرابعة وصل ألب بالإضافة اللفية والخامسة اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه الثالثة إضافة الشيء إلى نفسه السابعه الأسماء التي تلزم الاضافه الثامنه حذف المضاف والمضاف اليه التاسعه الفصل بين المتضايفين سيبدا ببيان الأشياء التي تحذف للاضافه وهما شيئا التنوين من المفرد والنون من المثنى وجمع المذكر السالم وقال <تصفيق> في ذلك <تصفيق> نونا فللإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كثير سينا والثاني جرر ثم بين بعد ذلك معاني الاضافه فانها تاتي على ثلاثه معاني على معنى اللام وهذا الاكثر وعلى معنى من وعلى معنى في فقال وان ومن او في اذا لم يصلح لذاك واللام ما خذا لما في واديك وقوله لم يصلح إلا لم حرف جزم ويصلح فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون وانما حرك اخره بالكسر لان حركه الهمزه في الا نقلت الى الحاء يصلح فانكسرت فقيل لم يصلحي والهمزة في الا حذفته وهذا ما ذكرناه بتخفيف الهمزة بالحذف والنقف أي بحذفها ونقل حركتها ولأن الحركة مكسورة كسرنا السافنة الذي قبلها فقلنا لم يصلح إلاه ثم بعد ذلك ذكر أغراض الإضافة المعنوية أي فوائد الإضافة المعنوية فقال واخصص طولا أو أعطه التعريف بالذي تنى ثم تكلم على الإضافة اللفظية فبينها فقال وان يشابه المضاف يفعل والصنف عن تفكيره لا يعجل كرب راجينا عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل وقوله وان يشابه المضاف روايه اكثر النسخ لرفع المضاف على انه فاعل ويفعل المفعول به وفي بعض النسخ وان يشابه المضاف يفعل فيفعل الفاعل مؤخر والمضاف مفعول به مقدم والمعنى واحد وقوله في اخر البيت وصفا فعن تنكيره لا يعجل جاء في بعض النسخ والشروح فعن تنكيره لا يعدلوا. طيب ثم نط بعد ذلك على انقسام الاضافه الى لفظيه ومعنويه فقال وجد اضافه اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه ثم تكلم على وصل ان بالاضافه اللفظيه لان الاصل ان ان لا تصل بالاضافه فقال ووصل ان بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضالب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مسمنه جمعا سبيله اتبع فقوله في مثال زيد الضارب رأس الجاني في بعض النسخ كزيد الضارب رأس الجاني فزيد الضارب على الحكاية وكزيد الضارب على الإعراب وقوله مثنى هو بالتنوين بأن ألفه ليست للتانيث وإنما هي منقلبة ثم تكلم بعد ذلك على اكتساب المضاف التانيث من المضاف اليه اي ان المضاف قد يكتسب من المضاف اليه التانيث فقال وربما اكتبتا من اولا تانيثا كان لحذف موهلا ثم تكلم على اضافه الشيء الى نفسه يعني ان تضيف اسم الى اسم وكلاهما بمعنى بمعنى واحد فقال ولا يضاف اسم لما به التحد معنى واول موهما اذا ورد ثم تكلم واطال الكلام كثيرا على الأسماء التي تلجم الإضافة فهناك أسماء في اللغة العربية تلجم الإضافة بمعنى أنها لا تستعمل إلا مضافة وبعدها مضاف إليه فلهذا فيفصل الكلام في ذلك لطوله فبدأ بالإشارة إلى وجود أسماء تلجم الإضافة فقال وبعض لسماء يضاف ابدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاءه حسن ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إلاء يدي لبي وقوله وبعضنا قد يات لفظا ياء هذا فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق بجهجه وحدث الياء منه على لغه قليله وردت في القران العظيم القراءات السبعية كما في قوله عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا باذنه هنا يأتي مضارع مرفوع ولكن الياء حذفت وفي قوله عز وجل والليل إذا يسر أي يسري فحذف الياء مع أن الفعل مرفوع وتبقى أنها لغة قليله ولو أنه رحمه الله تعالى قال مثلا وبعض ذا قد جاء لفظ مفرد تسلم من ذلك ثم تكلم على الأسماء التي تلزم الإضافة إلى جملة فهناك بعض الأسماء تلزم الإضافة لكنها لا تضاف إلى مفرد بل تلزم الإضافة إلى جملة فقال فيها وألزموا اضافه الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل إفراد اذ وماك اذ معنى ك أضف اضف جوازا نحن حين جانبه وابن او اعرض ماك اذ قد أجريا واختر بنا مثلو فعل بنيا وقبل فعل معرب او مبتدا أعرض ومن بنى فليف الندى وألزموا إذا إضافة إلى جمل نفعالكهم إذا اعتنى وقوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ في بعض النسخ وإن ينون يحتمل إفراده وما كإذ معنى وهو واحد وقوله وابني او اعرض هنا تخفيف للهمزة الحس والنقل ولكن هل نقول او اعرض ام او اعرض هل الفعل الذي خففت همزته اعرض ام اعرض اعرض لانه أمر من رباعي أعرض يعرضوا إذا أعلم بخلاف الأمر من ثلاثه فقلنا ذهب يذهب اذهب فلو قلنا مثلا أو اذهب ثم أردنا أن نقل سلتقي ثلاثة إذا سنقل أو اذهب أو اذهب أو اذهب, أو اذهب. لكن هنا ليس الأمر من نفسلاته وإنما الأمر من اعرب الرباعي الهمزة مفتوحة فنحذفها وننقل الفتحة إلى الساق قبلها فنقول أواء نعم وما زال يتكلم على الأسماء التي تلزم الإضافة ومما يلزم الإضافة كلا وكلتا فقال فيهما لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا ومما يلزم الاضافه اي فقال فيها ولا تضف لمفرد معرفي ايا وان كررتها فاضفي او تنوي لدا وخصصا بالمعرفه مصوله ايا وبالعكس الصفه وان تكون شرطا او استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام ومما يلزم الاضافه ايضا لدن فقال في بيان ذلك والزموا اضافه لدن فجر ونصب غدوه بها عنهم ندر ومما يلزم الاضافه مع فقال ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وبذلك نعرف ان كلمه مع اسم وهي من الاسماء التي تلزم الاضافه وليست من حروف الجرس فبدون مالك ذكرهما في الاضافه والاضافه خاصه بالاسماء وفي حروف الجر ذكرها وحصرها وعدها 20 حرفا ولم يدفع معها نعم ومما يلزم الإضافة أيضا من الأسماء غير فقال في ذلك رحمه الله وضم بنا أن غير عدمت فما له أضيف ناويا ما حدماء ومما يلزم الاضافه من الاسماء قبل وبعد واسماء الجهات فقال في ذلك رحمه الله قبلك غير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلوا واعربوا لصلا اذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وقوله قبل كغير فيها ثلاث روايات الروايات الاولى التي قراناها بضم الاول وتنوين الثاني قبل كغير والثانيه بتنوين الاول بضمتين والثاني بكثرتين قبل كغير والثالثه بضم الاول بضمه واحده وتنوين الثاني بكثرتين قبل كغير والوزن مع الجميع مستقيم، وبذلك يكون قد انتهى من الكلام على الأسماء التي تلزم الإضافة ينتقل إلى مسألة أخرى وهي الكلام على حذف المضاف فيقول في ذلك وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراض إذا ما حذف. وربما جر الذي أبقوكما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حدث مماثلا لما عليه قد عطث وبعد أن تكلم عن عفظ المضاف سيتكلم الآن عن عفظ المضاف إليه فيقول ويحذى فستاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولى ويختم الكلام في باب الإضافة على الكلام على الفصل بين المتضائفين أي الفصل بين المضاف والمضاف إليه فيقول وفق وف... فيقول فصل مضاف شبه فعل ما نقر مفعولا ظرفا أجز ولم يعف فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي, بأجنبي أو ضمعت أو نداء وبهذا ينتهي كلامه على باب الإضافة ويذكر بعد ذلك بابا وهو الباب الثلاثون أو نقول الباب المتم الثلاثين أو الباب المثم للثلاثين لأن الأفصح لألفاظ العقود أنها لا تقع صفة لا تقول الباب الثلاثون كما تقول الباب الخامس والثلاثون فيهن الخامس والسادس هذه على وزن فاعد فهي أسمى مشتقة فيصف بها أما الفاظ العخود الثلاثون والعشرون هذه ليست تلفات فتقول الباب المكم الثلاثين أو الباب المكم الثلاثين وهو المضاف إلى ياء المتكلم وقد عقده في أربعة يابيات في أربعة يابيات وكان المتوقع والظاهر أن يجعل ذلك فصلا تابعا للباب السابق باب الاضافه لأنها في موضوع الإضافة ولكنه لم يفعل ذلك فلم يقل فصل وإنما جعله باب فلهذا عددناه من الأبواب وهو الباب المتم الثلاثين وفي هذه الابيات الاربعه نشر مساله واحده وهي حكم اخر الاسم اذا اغنيت لنا المتكلم هل يبقى ام يتغير فقال آخر ما أضيف لليكتر إذا لم يكن معتنا كرام وقذا أو يكوك ابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكتره يهم وأليفا سلم وفي المقصور عن هذيل من قلة صلاهها ياء هسا وقوله في اول الابيات اخر ما اضيف للياء جاء بعض النسخ اخر ما يضاف لليكسر والمعنى واحد طيب نقف هنا كان هناك من الاسئله يا فنأخذها قبل الاذان وبعد الصلع إن شاء الله نعم أبدا. نعم يحل هذا الذي في جميع النسخ والشروح وجاء في نسخة واحدة متأخرة وفي بعض الشروح يحل بضمها، فإن قلنا يهن على الرواية المشهورة فهي من وهنا يهن بمعنى الضعف، وإن قلنا على الرواية الثانية يهول فهي من هانا يهول هور. قال الشيخ خالد الأذهري في التعليق على ذلك. قال ولا يصح كسر الهاء على أنه من وهن يحن بمعنى ضعف لفوات المراد فيرى أن المعنى يحن على هذه الرواية القليلة في بعض النسخ وهذه الرواية يهن طبعا ستؤدي الى عيب افسداد التوجيه لان ما قبل الروي سيكون مضموما يهن والشر الاول وان لكن عن الروايه في المشهوره وان يهن ليس فيه هذا العيب نفهم من ذلك أن الواجب في الضبط أن يقال يهم على ما في النسخ والشرح ثم ننبه، وننبه على أن الأنسب للمعنى يهم هنا نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله وضيكم في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمانية وثلاثين وأربع وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في جامع الزهراء في مدينة البكيرية في القصيم. لنعقي بحمد الله والتوفيق هذا رابعا من دروس فتح الفيه بن عليه رحمه الله وقد انتهينا من ثلاثين بابا من ابواب هذه الالفيه لنشرع بعد ذلك في الباب الحادي والثلاثين من ابوابها وهو باب اعمال المصدر وقد عقده رحمه الله تعالى في اربعه ابيات ذكر فيها خمس مسائل المسألة الأولى أقسام المصدر العامل والمسألة الثانية شرط إعمال المصدر عمل فعله والمسألة الثالثة إعمال اسم المصدر والمسألة الرابعة إضافة المصدر إلى معموله والمساله الخامسه حكم تابع معمول المصدر فقال رحمه الله تعالى في بيان اقسام المصدر العامل عمل فعله بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ال ثم بين شرط إعمال المصدر عمل فعله فقال إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولسم مصدر عمل وقوله يحل في آخر الشهر الأول كذا في أغلب النسخ الياء وضم الحاء يحل وجاء في بعض النسخ بضم الياء وفتح الحاء يحل وعلى الرواية الأولى المشهورة يحل يكون في البيت في سناد التوجيه لأنه في الشطر الأول ضم ما قبل الروي يحل وفي الشهر الثاني فتح ما قبل الروي عمل ثم بعد ذلك تكلم على إضافة المصدر إلى معموله سواء إلى فاعله أم إلى مفعوله فإضافته إلى فاعله كأن تقول يعجبني إكرام زيد الشيخة واضافته الى مفعوله كان تقول يعجبني اكرام الشيخ زيد فقال وبعد جره الذي اضيف له كمل بنصب او برفع امله واما تابع معمول المصدر وحكمه فبينه في اخر بيت فقال وجر ما يتبع ما جر ومن راع في الاتباع محل فحسن والباب التالي هو الباب الثاني والثلاثون من ابواب الالفيه وهو باب اعمال اسم الفاعل وقد عقده في اسم عشر بيتا وفيها ذكر اربع مسائل المسألة الاولى شرط اعمال اسم الفاعل عمل فعله والمسألة الثانية اعمال صيغ المبالغة عمل فعلها والمسألة الثالثة حكم تابعي معمول اسم فاعل والنسألة في الرابعة اعمال اسم المفعول عمل فعله فقال في بيان شرط اعمال اسم فاعل عمل فعله قال كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعجب وولي استفهاما او حرف ندا او نفي موجا صفه او مسندا وقد يكون معك محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وان يكن صله الف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي ثم ينتقل إلى صيغ المبالغة ويبين أنها قد تعمل عملا فعلها فيقول فعال أو مسعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قد لها وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وصيغ المبالغة هي في حقيقتها ومعناها أسماء فاعلين إلا أنها للفاعلين المكترين من هذا الفعل فقولك ضراب وشراب وأكان تطلق على من فعل هذه الأفعال فهي أسماء فعل لهم وأما اسم الفاعل كآكل وضارب وشارد فإنها أسماء تطلق على من فعل الفعل مطلقا سواء كان سواء فعله بقلة أو بكثرة فعله مرة أو مرات كثيرة فهو آكل وظالم وشارب أسم الفاعل يطلق على الكثير والقليل وأما صيغ المبالغه فهي أسماء فاعلين لكنها لا تطلق إلا على من عمل العمل بكثرة ولهذا نص عليهم هنا وقوله عنها فيستحق ما له من عمل وفي نهايه اخرى فتستحق اي هذه الصيغ ثم تكلم رحمه الله على ان إعمال من فاعل عمل فعله جاء وليس واجبا فيجوز أن تعمله فتنصب به المفعول به ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به فقال وانصب في كلوى واختضي وهو لمصب ما سواه مقتضي ثم تكلم على تابع معمول اسم فاعل ما حكمه فبين ان انه يجوز ان تتبعه لفظا ويجوز ان تتبعه محلا فقال وجرر او ينسد تابع الذي خفض فمبتغى الجاهل وما لمن نهض وبعد ان تكلم على اعمام اسم الفاعل ثم تكلم على اعمام صيغه المبالغه يتكلم الآن على إعمال اسم المفعول عمل فعله فيقول وكل ما قرر باسم فاعل يعطك مفعول بلا تفاضلي فهو كفعل صيغه المفعول فيه معناه كالمعطى كفافا فليكتفي ثم يبين ما يختص به اسم المفعول عن اسم الفاعل فقال وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع فلذلك ينتهي من الكلام على اعمال اسم الفاعل ويدخل في ذلك الكلام على إعمال اسم المفعول. كان هناك من سؤال نحن معجناك من نفهم للأسلحة بعد الصلاة لكن غفلت عن ذلك فنسع المجال الآن للأسلحة على ما سبق وعلى ما قلناه بعد تفضل يا اخي <تصفيق> تسلم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم لأنها ثمن <سمع> ثمن <تصفيق> نعم نعم بعضهم يظن أنها حرف لهذا يجعل ما بعدها مجرورا بأنها حرف لأنها ظرف فرج بالاضافه ثم بعدها دائما مجرورا فظنوا أنها حرف جر وهناك قول ضعيف لبعض النحويين يرى أنها تكون حرف جر إذا سكنت عينها يقول مع زيدني لكن هذا قول ضعيف بل هو اسم ظرف نعم نعم يا أخوان سؤال تفضل المضاق بيان المتكلم ما بعد هو صوتك يا اخي فاكسره يحل نعم فاكسره يحل هذا البيت كان في آخر الدرس استعجلنا وتركناه وتضغم لي فيه والواب وإن ما واو ضم فاكسره يحل هذا في المضاف بيان المتكلم البيت الثاني والعشرين بعد الأربعمائة يهن بكسر الهاء في اغلب النسخ والشروح وجاء في نسخه متاخره بخط ابن طولون وهو من شرح الالفيه له شرح مطبوع مشهور تكسره يئن بضم الهاء لماذا شكلت عنها اولما تكلم ها لا تكلمت على بيت سابق تكلمت عليه فقلت اكثر النسخ يحن فيكون من وهن يحن بمعنى ضعف وهي نسخة متأخرة يهن ومن هان هذا يهنون والمعنى هنا أنسف لأن هذا يقول في هذا لل... يعني إذا كسرته فكانك تهينه وليس المعنى على الضعف كما سبق في بيت سابق فلهذا خالد بن الأزهري رجح يهن من حيث المعنى لكن نقول من حيث النسخ والرواية نقول يهن لأنه الأكثر في النسخ بل هو الذي في جميع النسخ المتقدمه ما سؤالك يا أخي قلت, قلت هذه الأشياء ما سؤالك نعم قلنا الذي ينبغي في القراءة ان تقرا يهن لأنه الذي في جميع النسخ المتقدمة إلا في نسخة المتأخرة وإن كان يرى وإن كان خالد وإن كان يرى أنه الآن تبري معنا, معنا ليس هذا مدعاه لتغيير ما في الألفية وإنما نذكر الذي في ثم نعلق عليه بما شئنا موافقة مخالفة نقدا لكن الألفية ما تغير نعم نعم مستجاز ليهن قال في البيت السابق ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا يقول هذا مستجاز جائز جائز بلا ضعف جائز بلا ضعف جائز بلا إهانة بلا ضعف اذا هنا يقول يحل لأن من وهنا يحل طيب هنا في الأجيال عندنا المعنى على وهنا يحل ضعف أم من هان يحل هونا هو يقول خالد وَتُضْغَ مُلْيَا فِيهِ وَالْوَوْ إذا كان الاسم المختوم بياء واو فان جاء المتكلم إذا جاءت بعده تدخن فالواو هذه هو كالياء مثل القاضي تاتي بعدها ينزق القاضيه مسلمون تاتي مسلميه فتدخن فيها واما قبل واو ثم فاكثره يعني قلت مسلمون طب ادخل وإحدث يا المتكلم ستتعد بالنون للإضافة صارت الياء ستقلب إلى الياء ويحدث الضم مسلمي ياء هذه يجب الضمه اقرب الظمة كثرة وما وإن ما قبل واو الضمه تفعل فاكسره اكسر الظما يعني كن مسبي نياه ماذا يكون يحن يضعف تسهم معنى هذا لا يضعف يعني لو كسرتها يضعف يسهم ليس بمعناه الضعف بل بمعنى, بمعنى هذا من الحزن يعني كن اهون من هانا يكون فهو اهون اهون في اللحظه أخوى في لفظ أن تقول مسلمية مسلمة أخوة، وهذا من هانا يهود فهو أخوة، وليس من وها نا فالمعنى المناسب هنا هو من هانا يهود فهو أخوة وأسهل وألين، فهو من يهود وليس من وها نا يهود بمعنى ضعف، لأن إذا نفحص قوله فت. <تصفيق> يقول الكتب يحل وهنا الضم يحل هذا مبحث المعنى او مبحث الروايه فقد بيناه <تصفيق> نعم قلنا ذلك نعم هناك يحل هو الروايه وهو المنفذ المعنى وهنا جاهز هذه الرواية أول أكثر في لكن يوجد هو الاكثر معنى. نعم نعم يا أحوال سؤال طيب نكمل واما الباب الثالث والثلاثون فهو باب أبنية المصادر وقد عقده في سبعة عشر بيتا ذكر فيه أوزان المصادر وبالتفصيل ذكر ثلاثة مسائل الأولى مصادر الثلاثي والثانيه مصادر غير الثلاثي والثالثة اسم المره والهيئه فبدأ بالكلام على مصادر الثلاثين وهي كثيرة فلهذا فصلها فبدأ بالكلام على ما مصدره على فعل ما مصدره على فعل فقال فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد ردى ثم ذكر ما مصدره على فعل فقال وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكسلا وقوله وفعل اللازم بابه فعل اي بابه فعل ثم سكن بالشعر ثم ذكر ما مصدره على فعول فقال وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراب كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان الفجر أو فعالا وقوله وفعل اللازم مثل هذه روايه فمثل حال من فعل وروايه اخرى مثل فهي صفه ثم تكلم على ما مصدره على وزن اعالي فقال فاول لذمتنا عن كأباء نعم فقل ابا يا ابا ابا فهي على وجه فاء وقوله كأباء يريد اي فعل هل يريد تضع محمد الشيء اباء لا لأن هذا فعل متعدد وهو انما يتكلم الان على ماذا يتكلم على فعل لازم قال وفعل لازم مثل قعد له كعوب ما لم يكن مستوجبا فعالا وفعال يقول هذه لما دل على اباءك فهو يعني بأبا هنا أبا لازم كقولك أبا الشيء علي يأذى اباء إذا امتنع واستعصى ثم تكلم على ما مصدره على فعلان فقال والثاني الذي اقتضى تقلبا ثم تكلم على ما مصره على فعال نعم أضع صوتا اقتضى تقلبا للذي نعم والثاني للذي اقتضى تقلبا ثم تكلم على ما مصره على فعال فقال لذا فعال أو لصوت فما دل على ذائل أو صوت قد ياتي على فعال ثم تكلم على ما مختاره على فعيل فقال وشمل سيرا وصوتا فعيل كصحب ثم تكلم على ما مصدره على فعوله وفعاله فقال فعوله فعاله لفعلا كسهل الامر وزيد جزلا وقوله فعوله فعاله بينهما حرف عطف محذوف اي فعوله وفعاله لفعلة. وحذف حرف العطف الواو جائز في ضرورة الشعر ثم بينا أنه جاء في السماع مصادر خالفت ما ذكره من قبل من ضوابط وأقسة وتسمى الشازة فنقط على ذلك فقال وما أتى مخالفا لما مضى فذاك نقل فخط ورضا وبذلك ينتهي كلامه على مصادر الثلاثي ليبدا بالكلام على مصادر غير الثلاثي فذكر في أول ذلك ان مصادر غير الثلاثي يقيه فقال وغير ذي ثلاثة النقيس مصدره كقدس التقديس وقوله نقيس مصدره برفع مصدره كذا في جميع نسخ الألفية وهو مقتضى جميع شروحي الانفيه التي اطلعت عليها فمقيس واصله التنوين اي مقيس ومصدره مرفوع اما انه مبتدا فمقيس خبره مقدم اي وغير بثلاثة ثلاثه مصدره مقيس أو مقيس خضر لما قبله ومصدره نائب فاعل أي وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره أي يقاس مصدره وفي كثير من النسخ المطبوعه للالفيه مقيس مصدره بجر مصدره وليست في شيء من نسخ الالفيه المخطوطه ولا في شروحها المتقدمه ثم بعد ذلك ذكر مصادر غير الثلاثي بالتفصيل مع التمثيل فقال كقدس التقديس وزكه تزكيه وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذات وما هي للآخرة مد وافتحا مع كثرة الوسال من اتفتحا بهمز وصنك اصطفا وضمما يربع في أمثال قد لما شلالنا فعللة لفعلنا واجعل نقيس ثانيا لا أولا واجعل نقيس ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعله فهذه مصادر غير الثلاثي القياسية ثم ذكر أن هناك في السماع ما خالف هذه المصادر القياسية وهو الشاذ السماعي فقال فيه وغير ما مر السماع عادله ثم تكلم بعد ذلك على ثمي المرة والهيئة. فقال وفعلا لمره كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير الثلاث بكل مرة وشذ فيه خمرة وشذ فيه هيئة كالخمرة وكلامه على ثمي. المرة والهيئة هنا لددنا على أنهما من المصادر، وهو كذلك من المصادر. ثم بعد ذلك ينتقل بنا رحمه الله تعالى في هذه الرحله الماسعة إلى الباب الرابع والثلاثين وهو باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها فيعقده في عشرة ابيات يذكر فيها ثلاثة مسائل المسألة الأولى صياغة اسم الفاعل والثانيه صياغة الصفه المشبهة والمسألة الثالثة صياغه اسم المفعول فتبين لنا من ذكر المسائل ان الغرض من هذا الباب هو بيان كيفيه صياغه اسم الفاعل والصفه المشبهه واسم المفعول وليس المراد الكلام على عملها لأن الكلام على عملها قد تقدم واول ما نتكلم عليه على الترجمه والمراد بالترجمه العنوان الذي في جميع مصنفات التحقيق اغنيه اسماء الفاعلين ومخطفات المشبهه بها كذلك في كثير من شروح الالفيه وجاء في بعض شروح الالفييه في هذا اللفظ أبنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها فديد كلمه المفعولين وهذه الزياده مناسبة لمضمون الباب لأن ابن مالك في هذا الباب تكلم على أبنية اسماء الفاعلين وأبنية اسماء المفعولين وأبنية الصفات المشبهة فبدا الكلام على طياغة اسم الفاعل كيف تصاق ومن ماذا تصاق فقال رحمه الله كفاعل سغط مفاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدر وهو قليل في فعلت وفعل غير معدل وقوله وهو قليل في فعلت وفعل أي وهو قليل في فعلت وفاعل اسم الفاعل يقل أن تأخذه من الفعل الذي على وزن فعل أو الفعل الذي على وزن فاعدا إذا كان غير رضعي ليس متعديين، وقوله غير معدا بنصب غير على أنه حال مما سبق وفي بعض النسخ غيري لي للجر على انه صفه لما تقدمها ثم تكلم على خياقه الصفه في المشبهه والمراد بالصفة المشبهة ما كان معناها معنى اسم ولكنها ليست على وزن وصياغته. قولك بطل وشجاع وجميل وسحر وصعب وأشير قولك بطل تطلقه على من فعل البطولة أو من وقعت عليه البطولة من فعل فهو الفاعل لكن ما تقول باطل يعني يفعلها يفعل البطولة لأنه ما يخذ من نحو ذلك فعجلوا عن اسم فاعل إلى صيغة المبائلة. إلى صفة مشبه فقالوا بطل أو شجاع أو نحو ذلك فلهذا دمالك دم قال بسم فاعل يقبل في فعلته وفعل النازمين فلهذا عقبا فذكر صياغة الصفة المشبهة فقال بل قياسه فاعل وأفعل فعلان نحو أثري ونحو صديان ونحو الاجهري وفعل مولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وافعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وقوله بل قياسه فعل اي فالقياسه فعل اريد كحذف ثم قال وافعل فعلان اي وافعل وفعلان ثم حذف حرف العطف وقوله وفعل لو لا وفعيل بفعل اي بفعل لا وسكن القافية وقوله وافعل فيه قليل وفعل اي وفعل وسكن القافية، وقوله وبست الفاعل قد يغنى فعل أي فعل، وسكنى القافية. ثم تكلم بعد ذلك على ياقة اسم الفاعل من غير الثلاثي فقال وزنة المضارع اسم فاعل. من غير ذي الثلاثة المواقل مع كسر مدلو الأخير مطلقا وضمني نزائه قد سبقا وبعد أن انتهى من الكلام على صياغة اسم فاعل وصياغة الصفة المشبهة يتكلم الآن على صياغة اسم المفعول فقال وان فتحت منهما كان انكسر صارت مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الاستلاك اضطرد غمه مفعول كات من قصد وقوله كات من قصد يعني مقصود لانه اسم مفروض الذي ياتي من قصد وهنا اشتقت من محول من الفعل قصد ولم يشتقه من المصدر القصد مع انه سبق او ان قال ان الاصل الذي يشتق منه هو وهذا من التجوز والتسمح ثم بين أن فعيل قد يأتي بمعنى مفعول تأتي الكلمه على وزن فعيل ومعناها معنى مفعول فقال وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحن فتاة أو فتاة كحيل ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الخامس والثلاثين الصفة المشبهه باسم فاعل فعقدها في سبعه ابيات والمراد من هذا الباب الكلام على اعمال الصفه المشبهه عمل فعلها وليس المراد الكلام على صياغتها لأن الكلام على صياغتها سبق في الباب السابق وقبل الباب السابق تكلم على اعمال اسم الفاعل والمفعول فكان الافضل لو رتب ذلك فجمع الاسماء التي تعمل عمل فعلها معاً المصدر واسم الفعل ثم اسم الفاعل واسم المفعول وصف المشبهة واسم التفضيل ثم ذكر بعدها صياغتها لأننا نحن لا قبل الصرف ولو قدم الصياغة قبلا لقدم الصياغة لكي نتعرف عليها ثم نتكلم على اعمالها عمل فعلها لكن ان يفعل ذلك فهذا اضطراب في الترتيب وهذا مما اخذ على الالفيه الالفيه يعني مرتبة في البدايه ترتيبا جيدا لا تكاد تجد فيها خللا وفي اخرها ليس ترتيبها كاولها طيب في هذا الباب ذكر ثلاثة مسائل المساله الأولى تعريف الصفه المشبهة والمسألة الثانية مما تصاق والمسألة الثالثة أحكام اعمالها فبزأ العادة بالكلام على تعريف الصفه المشبهة فقال صفه استحسن جر فاعل معنى بها المشبهه اسم الفاعل ثم ذكر من ماذا تصاق وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر ثم ذكر جمله من أحكام إعمالها، فقال: وعمل سنفاعل معدى لها على الحد الذي قد حد وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا صدغية وجب. ترفع بها ولف وجر مع ال ودون ال مصحوبه ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع السمن من الخلاء ومن اضافه لثانيها وما لم يخلفه بالجواز فيما وفي البيت الأخير هو قوله ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو للجواز جواز يقولون إن هذا البيت تطويل تطويل يعني زائد يعني يمكن الاستغناء عنه لأن الذي فيه سبق أن بينه ذو مالك وفصله في ثلاثة ابيات ذكرها في باب الاضافه في كلام على وصف أل بالإضافة اللفظية هذا الذي يريد هنا وصف أل بالإضافة اللفظية إذا كانت إلى كانت صفة مشبهة فلهذا بعضهم غير في البيت السابق تغييرا قليلا بحيث نستغني عن هذا البيت الزائد فغير فيه فقال البيت لفظ البيت السابق بها مضافا او مجردا ولا هجر بها مع الف من الخلاء فغيره الى قوله بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها إلا بشرط قد خلال فتعود إلى التخصير حينئذ في موضعه وهنا أحب أن أنبه إلى أن ما يلحظه الإنسان محققا أو عالما أو طالب علم على شيء من الكتب يجب أن يؤدي ذلك إلى تغيير الكتاب بل المنهج العلمي والأمانة العلمية تقتضي من الإنسان أن يخرج الكتاب كما وضعه صاحبه ثم يعلق في الحواش والهوامش ما يريد من مدح أو نقد لكن أن يتجرأ على الكتاب نفسه فيغير فيه وهو يعلم أن هذا اللفظ هو الذي وضعه صاحبه ويقول لا هذه الكلمة أفضل من هذه الكلمة هذه الكلمة فيها خطا نحوي فيها خطا لغوي سنغيرها إلى الصواب ثم يغيرها في المثل ويقول في الهامس كان في المثل كذا وكذا وغيرته من أجل كذا وكذا هذا خلاف التحقيق العلمي وخلاف الأمانة فإن أردت أن تفعل ذلك يقول لا أنا سأخرج الكتاب بهذه التغييرات أنا مقتنع أن هذه التغييرات هي الأحسن الأفضل يقول لا بس. غير ما شئت في الكتاب لكن لا تسامحي حلفية العراق وإنما سمي الإصلاح حلفية العراقية أو نحو ذلك من الأسماء التي تظهر أن هذا الكتاب ليس على الوضع الذي وضعه صاحبه بل أنت تجرأت وغيرت وبدلت وربما توافق أو لا توافق على هذه التغييرات فهذا الامور الأمور التي بدات تظهر الآن وهي من الأمور الخطيرة فأتقد أن يأتي بعد ذلك من ينسب هذا الكلام إلى المؤلف وهو ليس له وقد رأينا من قبل كيف المالك أنكر من مقر وهي من مفر يقول ما أنصح لها لك ذلك نست من كلامه فلهذا أنصح كل من يعمل في مجال التحقيق والنشر أن يحدث على ذلك المثل ما يغير وإنما تعلق في الحواشي والهوم ما شك طيب هل هناك من الأسئلة لو يا إخوان؟ أو نخمل فضل طيب أنا أبقى إلا خمس دقائق صدف عن مجلل في الموضوع وغيره أن اللاق يطول اللاق يسأل عن حرف الجر الزائد نعم الزائد عموما عند النحويين هو ما كان دخوله وخروجه سواء في بناء الجملة يسمى عندهم زائدا هذا اصطلح عند النحويين فهو زائد في بناء الجملة وليس زائد في المعنى كأن تقول ما جاءني قجل ما جاءني أحد ما جارني أحد أحد فعل ثم تقول ما جاءني من أحد ما جارني من أحد أحد هنا ليس اسم مجرور بل هو فعل مرهور محلا مجرور نصر بمنع الزائدة فمن هذه لا شك أنها زائدة لا شك أنها زائدة حرف الجر الأصلي وهو الذي له معنى ولا يستغني ولا يستغني بناء الجنة عنه فهذا حرف جر اصلي وهناك حرف جر شبه زائد فمرادهم هذا الصلاح الخاص عند النحوية يطلقونه على ما لا يغير بناء الجملة ويطلقون الزائد على كل ما كان دخوله وخروجه سواء لا يغير حتى إن وأن يطلقون عليها زواعف ولا من ابتداء لانك اذا قلت مثلا محمد قائم معناها ابتدى القيم لا محمد فاذا قلت ان محمد قائم زاد في المعنى شيء زاد في المعنى الاجمالي شيء لا هو استناده القيم لا محمد لكن فقط زاد التاكيد أكدت هذا المعنى وقويته لكن المعنى الاجمالي الاصلي ما ساء ولا تغير في خلاف مثلا أن زيدا قائما نأخونا زاد تشبيث بحيث ذهب ذهب هذا المعنى معنى تشبيث أما إنا فلا يأتي بمعنى جديد يقوي المعنى السابق فكل كلمة تقول المعنى السابق ولا تأتي بمعنى جديد يسمونه زائد أما إطلاق الزائد بالألغاز الشرعية سواء في القرآن أو في الحديث، فإذا كان الكلام عندما يفهم المراد بهذه المصطلحات فلا بأسه، لأن كل علم مصطلحاته بل إن بعضهم يسمي الزائد لغولاً ويسميه حشولاً. بالنظر إلى المعنى اللغوي، وبعضهم يسميه سلح وإذا كان الكلام عند غير المتخصصين عند العامة أو من لا يفهم المعنى الصحيح لهذا المصطلح عند أهله فينبغي أن تستعمل ألفاظ التي تؤدي المعنى لفظ لا يؤدي إلى معنى سيء كانت تسميه السلاح سبع سلاح ما معنى السلاح ها زائد. زائد ما معنى زائد هل هو زائد يعني لا لا اجعل في بناء الجمله اما في المعنى له علاقه بالمعنى هذا شيء معروف يعني مثل في البيت في في المسجد الان في اشياء لا يستغنى عنها يسقط المسجد لو فقدت الاعمده يسقط المسجد لكن في اشياء المصابيح المصباح هذا يدخل في بنيه البناء يعني في, الدنيا في بناء الجمله لا تقوم الجمله الا بما يقوم بهذا المصباح الكبير اوكم يستغنى عنه لكم يستغنى عنه في بناء في بناء لكن وجوده له فائده ولا له فائده فائده تجميله و... وكذلك الزائد في اللفظ العربي زائد يعني بناء الجنه قائم ما جاء من فعل وفاعل خلاص الجنه قائمه فعل وفاعل مبتدا وخبر بناء الجنه قائم قد نزيد أشياء للتوكيد ان محمدا قائم لا محمد قائم ما زارني من احد هذه اشياء تنزيلها العرب من اجل التقويه تقويه المعنى والتاكيد نعم بلى نعم تذل المعنى تؤكد المعنى وتقويه لا تاتي بمعنى جديد لا يفهم الا بها وانما تقوي المعنى تقويه والتقويه طبعا لا شك أنه معنى من أهم المعاني المقصودة عند الناس تحوظ المعنى وتأكيده يختلف لكن ما معنى يختلف يختلف يعني هذا المعنى أقوى وليس, وليس معنى, معنى آخر وإنما المعنى آخر عندما تقول مثلا محمد قائم محمد جالس المعنى يختلف لكن محمد القائم ان محمد القائم المعنى يختلف أن هذا أقوى من هذا أقوى. نعم جياز على زياده المعنى نعم نعم صرف سيئة صرف تصرف سيئة ما وصلناه إلى الآن كل الذي سبق في النحو نعم فصل 7 فصل 7 ما اخذنا ما عددنا إلى نوصل التصريف صار عليه وصلنا إلى التصريف سيقول بمالك باب التصريف هنا, هنا لا ندخل بالصح وندخل بعض المسائل النحويه الصرف ل يعني علاقتها بالنحو قدموا نظمها ابن قدمها القاسم المصدر يعمل عمل فعله فتقول كيف أعرف هذا المصدر قال هذا ابنية المصادر درس من ذلك يتعرفها فقدم بعض مسائل الخطب في النحو للحاجه اليها كابنها كابن المصادر مثلا نعم سيأتي له كلمه التسميه والجامعه سيقدم ذلك نعم انا فصلتك الفصل ليس لها اسماء الفصل مثلا ياتي للنداء النداء ويتكلم على النداء ثم يعقد فصل يعني فصل تابع للنداء لكن مساله معينه لأهميتها او لكبرها يخصها بفرصا ليس الفصل على نظام مستقل لا هي فصل تبع باب سابق نعم, نعم. اي شيء من غير تعريف المال نص عليه حتى البسمله احنا كنا النص عليها البسمله في اول اوراق بسم الله الرحمن الرحيم من الفيه لهذا قرأتها قراءة الالفي الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين